بسم الله الرحمن الرحيم عنه يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل لرض هذا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً أَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ Nátin al-fāfa, inna yūm al-faslī kān mīqātā, ما كانت مروى وادٍ الطاغين مأبًا نابسين فيها أحقاب لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً لا عميم وغثاءً إنهم كانوا لا يرجون عثابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نأصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن lelmuttakén mfazan hedائق, وأعنابا, وكواعب أترابا, وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا, لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Jazá'á min rabbik a رب السماوات والرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من ذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنظرناكم عذابا قريبا يوم ينظر, يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا